وَنَجْعَل لَّسَانَ أَصْدِقِيَ فِي الْآخِرِينَ وَنَجْعَل لَّهُم وَرَثَةً فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَفِرْلِ أَبِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَحْزَنِيَ مَنْ يُبَاعِثُ يغنم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْطَّاغِينَ وَكِلا لَا غُرْبَةَ اَإِلٰهٌ مَّن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ أَلْيَـنصُرُونَكُمْ أَمْ يَـنصُرُونَ فَكُبَّ كِمُ فِي هَامٍ وَاللَّهُ وَنُجُودُ إِبْلِيسَ آدَمَ نصيمون. كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب الله وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ قُلْ إِنَّ لَنَا كُنْتَ فَنَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ ان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخو تَنقُونَ إِن نِّيلَكُم رَّسُولٌ آمِين فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوه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 قُلْ نُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ